Bismillah rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Llahumma salli wa salli mubarak ala syyidina Muhammadinin al-wajibunni wa ala alihi wa sabbihi wa man tabi'uhum bi hisaan illa yumidin. Inshallahu taala. Uhan kabillaba inna ayat al-sajalat suratul-Jum'a ila suratul Munafiqun zamatkan. Tersejuh ruhua yhudi wa killejini. Hadad idinku auliatiin odatka kafe antiin. Jari o. إذن كي ينبي لهم محمد إلىه بتك يجي تواصل إن الداعي قالوا عن الدل لها مياليان ولو أحد كتب ده إن الموت الجاردة الذي موته تفرون منه أتقع الرسال فإنهم ملاقيكم كي إذن منو إذن لكم من وحي ثم تردون وحليذين علٍ إلى عالم الغيب Allah محكم يو الدين يوش هذا فيونبيكم بأكثر دعوان يا أيها الذين آمنوا مؤمنين أنتي إذا نودي أمرك إلا الصبر لواقع للصلاة الصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة جمعها يوم كيسة فصعو دق دق دك ذكر الله ألا ذكر يس أدق دق الصلاة يا حضبان أدق دق وإذا رول بيعة يبكى نكتها لكم سيدع خير بدن إن كنتم تعلمون كويق هداهين في لا قضية الصلاة والصلاة والصلاة فانتشروا كلا في الأرض أرضك كلا وابتغوا ضلبا من فضل الله إليه رزق جسد ضلبا مركعا عسلا والكل الله الله حسه كثيرا امبدا لعلكم تفلعون سئادولي بانتان امبدا نحسه فردك كليه مسجك كليه ميه وننكر مركها شوكتان يمركها دكان الله دنو يوم الجمعة adaanu adan weey waxa kale oo adanka إذا sheegay idaana ataytum ila salati taqadaw wa juz'a suratu al-ma'idah marka adanku wuxuu ahaa waxa la yiri maxaynu isuuka markii waa laydinna saarada alle waal kala tagay nin abdullah ibn zayd ibn abdurrahbi ila saxaabada kamida yarriyoday oo arkay nin bun qaannta ku wada uduud bal iga yibi uux maad ku faliyo Bilal baa Adam Bilal Bilal baa loo baray Inki saxaabiga wuxuu Bilal niin asalatu bilal Bilal marka ee qofkii aadanay aadanka asalatu سيدي سبع ادم كورتو سا سوها ماركا مالينتا جمعاده اه جمعاده هو واجب الولي الله احمد صلى الله عليه وسلم نحن اخرون الأولون في القيامه ذاتك ابو ركا انغا اوو قيامه قياماحنا نغا او هورين الصوره مالينتا جمعاده اه يا ليدي اعبدوا عباده بديو innaga alla inawafajey markay dadko dhani inaga inaa daba socdaan yahoodi waa barri waa sabtida kuw kale waa axada jumada dhartu waa sabtida waa waajib marka marka hadal badan ba ku jiraa jumada ee yi ku waajibi jumada imam shafiicimo iyo culimada inteeda kale tira malbaynay tira yani ay ku waajibaysaa ma jiraa barba jamaacada isu timaada filma tan nabiga umar ku marka ka higdhoo madina tagay maalaysiin u yar samaysatay iyo ku jumceeyay saddex iyagoo ah ee jumcada ku tukaayo waa saddex taa ino soo socota markay kala yaacen intii safarkii yimidoo durba la tumeey kala tagay 210 baa ku waan bal ku xuleeyahay waan malig waxa la isku raacsan horta jemaa'ad ama hay'ad oo badan tahay ku asaayay malig wax ba yaraatay ma jiro nimba wuxuu ka yimid hudi inteedahaydan 14 baan u hayn doon hadayde 3 dhin iyo 3 baan u hayn doon dhexela waxaasi afi halkaas u maray markaa waa laga xogbadayay jumcaad oo waxa ay ku asixay jamaaco ugu yaraan 3 iyo wixii ka sii badan aadaan kana inta maqashaa baadiyaha ba deganaadeen ee kale aadaankii hore ee nabigu ogaa waqtiga salaadu gaadho ee qorooxdu eelaataa la aadaan jiray ee nabigu ama imamku u diyaargaroway uu ku fadhiyo minbarka usmaan bin afaan markii dadkii batay yu kan hore yu soo saaray dardeero Madiina ugu dherer soo wara laydaha yu dushayda lagu aadam jiray oo masjidka aqtiisa ahay markaa wuxuu ugu tala galay in dadku marka waqtigan inagu aan aadaan ma aha wuxuu aadamii jiray shan taa saac meelaha si dadku u soo kacaan oo u soo kacaan bay aadamii jiray mid kale inagu hadda wa in aadu hadda toodho oo soo istighfaarso oo sala lekin korha oo dhawaaqo wax aad leeyahay marka jumcada يا sida الذين ugu jamaa'a al إذا leeyahay jumcada waa sida ya ayu hal ladina amanu wa mu'minun taho idaan nuudiyay markay la isugu dhawaaqo li salati salat min marka فسعوا ارض الى ذلك الله وايه النبي جليل عليه الصلاه والسلام marka salaad uu kacdaa sidda ganaan u socdaa oo deganaano u socdaa wixii aad imaamka ku gaadhaan la tukada wadaaru ka taga marka جاء لكم كاس خير لكم اذن خير بدن ان اتبع تكتان وذكرك الا ادا ذكرك الا صلاه دا, دا, دا, دا, دا كميده سااسا ايدن خير بدن ان كنتم تعلمون احداث اجتي في قضيه الصلاه صلاه ماكي لا دماي سيرو فانت شيرو كلا فرد في الأرض دلكو كو كلا فرد اسك كلا يا وبتقودل بمن فدل لله الا فدل سجيني بو قنصيني يمهلي اد مشغولكه كو اهدان walkuru الله alla xusa kaseeran in badan in badan xusa waxa loo geeyaa masajka kaliya ma aha markaad xataa baxdan alla xusa yaa lakum tufilhuuna saadu ku leestaan widaa ruum markay arkaan dad ku tijaaratan ganacsi aw laa كل واحد كتر ما عند الله وحلاك خير وخير بدن من الله وعيار ومن التجارس الجناحسي والله ألا خير ولا زقينا فازقين كوا واحد رزق بعيا كثي وذا خير بذونا من لي داهدو دحية بينو كلام يا أنتونا مسلم جناحسي فربنا بوحكك يعني حاجة شام بركم مجالد سوقه يا جربان الله تومي الله ما شعرت أيوه بركانا نبيك Odottaa, joo, kuitenkin. Voi, kyllä, jää. En mark. Haja se, okei. Tällä viihtoveni vaikusaa, Abu Bakrin on merkä mitä hän. Läbi viihtoveni, kun nauttivat, kun hän on hyvä, on hyvä. Merkki saladi, joo, saladi, saladi, له يدربانك أي عيار تأذحه وضوء كعدين. إذن كفي عناية. خطبة نين للدجيسوا واجب. ما كان عربي لغوا أقري. كان بقولك سجاشن عربي كم جرناش. بقولك تطبع باك جرناش. مركه بدون في خطبة عربي لغوا أقري. هذا وش على نه دات كاردو. سومالي باللغة أقري inta hore ashahadada iyo inta hore bilowga carabiga dhig inta danbeey ducada ana carabiga inta wacdigaa luqada dadkaasi qaani baa lagu khudbay waxa yeelmeysan wacdi baa looga danleeyay soomaa wacidi wacdi baa looga danleeyay hada adunku hargeysa oodhan iyo gobolkaas oo dhan af soomaal baa marka qudbada inaga sadadkeena lugu karimahayoo ruuxi sida ilaaha waahabi baa la dhig oo xaqdu ka soo horjeedaa baa la dhig oo xalaanada dadkeysu uthalo af su'aalba lugu qore iyo haddii uu markay arkan ka aqiin أو اللهو أن يار إن فضوا يأكلوا فرد إليها حاجة يأكل الأرض وكان الكلبي دحية الكلبي يا كان صديق نعسي والجو أرضي وحقة سويا عن وتركوك وكاتك قائمًا أديقوا تاجًا لبيتهم بكسوه عند النبي قائمًا إمامك إنه يستاجي إلا دوني قلوا حاتر ما عند الله إلا واحد يسأه يا خيرك خير بدن من اللهوي عيارته يوم من التجارة جناحته والله الله نخيره رزقينا كرزق جبحيه كوا كو كخير بدموه ككغير بدموه، مارك رزقه إنا جناحه هي حاجة وكعظم إلهي رزقها يوم. صورة المنافقون وصورة اللحنية الصدح القرآن الكريم كا، آية هذا و كوبية مدنية صورته سورة المنافقين حلوله سورة المنافقين منافقين تولاهيد معها سورة في منافقين تلقو دحشة جوين وسورة البقر أو كله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك مركب كوي معدن المنافقون منافقون ت قالوا حي كده نشهد وحنقرا إنك أديقول الرسول الله رسول الله إنها تاعي والله ألا يعلم أجي هاي إنك الرسول ورسولك سيناء تأله وأجي wallahu alla yashadu khuugih inal munaafiqin fa al-kadhibuna bi analiyalini marka rasuulka ay qireen bi analiyal kuma ah sheegashada ay seeganayaan muuminiin baan ahay leeyihin yabaanaliyal ku yihiin itaqadu waxay ka yeesheen iimaankum dhaartooda jannatan gaashaan iyo difaac fasadu waxay ka hor joogsadeen dadkii sabiilillaah bay koor joogsadeen innahum yaga sa'a waxaa xun ما kaano ah inay amaloon oo ay amal fala aayadu waxay ku timid sabab duulibaad lagu jiro yanin ila jahjah umar ibn khadab khadimu ahaayo ciidan u aha yanin ila sinan bin wabra oo ansaaraha babiye isku qabsaday way salaayeen in ki jahjah wuxuu riyalal muhaajirin wariya muhaajiriine he fi Bihudi, warma sida se jalahna. Ja lahi me t-selun e. Sammin kell beke jakulu ke aji liha kukune. Niminkie għannu d-deċinnej. Oli No d-deċinnej. Ja sida nugali. Ola tuottu hubujuu zherko di warniminkie għadno kertin. Dewokuwa. Birka sa' Markan madiina ku noqay azizka isaga isku wada ya ka dulaysan ka bixin Zayd bin Arqam nin leeyahay dal yar ya Adirki adeerkii buu sheegay u sheegay Nabigu u Abdullah bin Ubayy or sida ma tidiburi may maano Kui ku isaga la joogu yara uu dhaartay inuu na sila dhigin wiilki Zayd bin Arqam ahaad buu yaab uu walbahare aayada naso dagtay markaa waa آيذ ساسي كتب إذا جاء كمركي كويي ماذا المنافقون منافقون قالوا وحيده نشد وحنقرين إنك أذق الله رسول الله رسول الله إنا تهي والله ألا يعلمه أغيهي إنك الرسول رسولك كسين تألوه أغيه والله ألا وحو أغيهي إن المنافقين منافقين لكاذبون بينا على يال إنيهين رسول لماذا بينا على الكماعة ja hei, benäle kujien, warfu mennede benäle ja hei, kajeshen, ajmanhum, nartuodi, junatan, kaxan, ullahin anna sida dihin beli. Faseddu, datka, wikurju, sadin, ansa bilililja jo, dat anhosahan tuodu ugin, jammuliinä muslimin juhinnu, wahaj samajna, jalla samajna, hahgribi keirien. Innahum, jogu saha, wahajan makanu, jammuli, raha, ammuli, ammuli, Gallimana way u qarsoon Afkan afkana la ilaha illallah bakiidah nin nabigu xudii calaamadoodu waxa kamida salaad in waqti la arki mooyey matukada calaamadoodu waxa kamida balanfur calaamadoodu waxa kamida beenalanimo calaamadoodu badantahay zalika xumaantaasi bi bi sababi annahum yajoo aamanu way fumaayeen afkay ka rumayeen thumma kafaruu hoosabaay ka gaalobeen fa dubiwaala على قلوبهم قلب يالكودي بالله تبا يقول لا يفهمون وحده فهم عيان وإذا رأيتهم ركعت ركتو تعجبك وح كوياب قلن أجسامهم مقال كودي تدرك ودا كوياب قلن حوج يقروح عليهم وين يقولوا هدي هذا الفقه ولنا تسمع وادقيسن لقولهم قال كودي فصا لكن سيدك لكان خشوب قرية مستندة التي وخ نفس اعمال القريه ساعتي في يحسبون الكلاوي يحسبونه وحي املين أم يا ثولينما وحي كا كل عليه ان يسغى اديل دواءه ميل لا سو قالي اما وخ لا سيو فشل مين هم كل يود بالعدو عدوه يفحدون كدكتونوا بنبي لقوي قاتلهم الله الله اللعناده انا يفكون سيده حق لوغه لخي الله با لعناده الله عليه سبحانه وتعالى afka bentiis iyo qalbiga sida kala iyo leex leexan faraha badan waxa ugu wacan way bay noqdoona hadana way gaalobeen qalbigoodiiba baab badan la daboolay nifku markuu marka muqaal iyo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 يعني كي إسلام كي نقول عنه ميوعي قال لمديسي إنه قاعد كي السنة إلا الدلك يا عفكرة كير وافله منافق ده ذلك عقاب تاسي دبعت هذا عقابانه بأنهم بسبب أنهم يجوا آمنوا ثم كفروا بسنة ويجالون على القلوبهم قلبيا القديب الله فهم لا وإذا رأيتم هذا فإذا كنت تتعجبك وإذا أجسامهم مقال كوروحظة إي حوق إيهانانك وإذا يقولون هذا القولان تسمعوا هذا القولهم قول كوروحظة فالساحة وحيكا قبان لمن كسداسة كأنهم أبيجوا خشوب قريئا مسنددة تيرتيرية قيمة لأنته وحيكا قبان يحسبون وحي أمالين كل سياحة دواقي للمغلب عليهم يقدشوا دينيها ويقول الشيء هم كل باء العدوة إفحذرهم النبي محمد كدكتور وقاتلهم الله الله العنصي الله فوقي. أن يوفكون عن الحق إذا حق اللوقي إذا قيل لهم أركي اللوقي هذا تعالوا قال يسقفر لكم رسول الله لو وي ميرن ويلولي رؤسهم هذا حيا هذا والرأيتهم وحاط يسدون يصدون يجو كجت حقي وهم يجون مستكبرون وكبران سئهم سواء وحائسكم هذا عليهم تشهد إستغفرت لهم أو غفران دلبتها يا أما لم لهم لا الله لهم Allah مرنا بودنا في ماء إن الله لا يهدي مهنا القوم قوم الفاسقين الفاسقين مركي سورة النسوة الدكتور أو سورة النسوة الدكتور عبد الله بن وليد كود كويل هذا النبي ama uu u qofaan dalbin mar laba dambi dhaaf mahayn 70 mar hadda uu qofra dalba tawakiin nabiga qulqul hadda uu qahay in loo dambi laafayo aan ka bedelin lahabood toddobaatan ka aan ka bedelin lahabood nabiga nabigu aad buu u ciiclaa in dadku xaq fahmaan nabigu روسو ماذا حياذ الساعة سيلين ورأيتهم بعد أركي يسجدون يجعون خديت سد الحق وهم يجعون مستكبرون أي كبيرين وإن الحق قاتل ما أوجنا سواء وحاش عليهم دشوا استغفرت اللهم وغفر أن طلبتها يا لهم وما أذن غفر أن لا يغفر الله لهم الله قد عفى ما يمرنا الصقفار توحش شر دع قفكم من دب يحي إن الله ألا يهدي مهنا القوم قوم الفاسقين أو فاسقين، <تصفيق> نفاسق الله أنون ماي، مرك منافقين تنهار كاسي تاجيني، هم يجو الذين كوا ويقولون يجي، لا توفق هنفقيننا هو حواصيننا على من عند رسول الله، رسول الله أكسي سدت حتى يفضو سائك على فرنا، مرك واحد عنوان وياه، ولله ألا وحوس نذيب ألي الخزائن السماوات والأرض. Samalla, että alun perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun perin, bin alun perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun arabta, kun alun perin, kun alun perin, kun uka perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun perin, kun alun perin, إنه وحول بقى الله حكومه، والرزق قال له بلالين يحي، أصمد يا أرضه كيت خيالي وحى يلاونا، إنه قال لي يمين أوهين، بقول حمودي أنت يربو مودي، هم يجو الذين ك يقولون يري، لا تنفقوا هالنفقين وحبا السنين على من دد عند رسول الله رسول ألا أكسي ساء، حتى ينفضوا ساء وكلا فرنا أو كلا يعان، ولله الله وحص ناظم خزائن السماوات والأرض. صماذي الأرض ذكى يتخيال لي وحيد الله با إشكاله بوجه مودي فزقوا بانتن بموادي المنافقين منافقين لا يفقهون ما فهم سنام يقولون وحيدا هذين ليرجعنا هدان أُنّقّرنا إلى المدينة مدينة ليخرجنا ووبحن الأعز كحوج بذن قيمها بذن منها مدينة الأذلة كيدل كبدنا ولله الله وحاسه نادئ العزة يولد رسوله يولد مُؤمنين ولكن المُنافقين لا هو عبد الله بن أبي من سالوله ولا مركان مدينة ثقنه نك عزيز كأي كذلقي كساروي عزيز كيسه أي صورة عزيز عبد الله هاي عبد الله بن عبد الله يا دي رسول الله واندلي بودي واندلي بودي ما بودي maad kaysan karuuday niki abahay dilo yaagtagan maad kaysan kare si aan u dambabe ana adil dumilaay muhammad wuxuu dilo waxba hadil waan u samaxnaa waxba uma haysaney hadil qurbul khadaabna wuxuu dilo oo dadku ku sheekaysan ma hayuudii asxaabtiisii boo laaya ilaa asxaabaha waxan la mooday wiilkiisii markii madiina la sii galay yuuntu wadada isu taagee intaan يقولون وحي إليهين أما وحي إلهيان ليرجعنا هدانون غن إلى المدينة ليخرجنا وبحن الأعز كحوق من منها مدينة الأذل كذل كذل كبادن ولله الله حاوسونا العزة العزي يولي رسوله يولي المؤمنين دينة ينكو عزونه ولكن المنافقين لا يعلمون ما نكا عبد الله بن أبي صلى منافقها Marko nabigu nebikun kamiskissi, jallu ukafaj, kunnakuttu kadin. Kamiska ukafaj, bergi beder, abbas minna abdomtalin, nobergi għadetke Abbas bin Ella kawille, ukafaj, la kawille, marketakalla, soa kaptain. Ja uha leekädelle, ukafaj, se ukafaj, se ukafaj, se ukafaj, se ukafaj, se ukafaj, se ukafaj, se yur <tiedot>, inat bin khadab ya qabtay oo yiri aan sollam yahay ku tago wa la gaana haye barigaan nahay guma soo dagin nabigu ku tuday waxa la yiri la taqum ala ahad minhum ma abadan baa lugu nabiga nimta boodinto munafiq isultagin ba nabiga lugu haye u ducayni bariga inta kadambe soo lobay ducayni munafiqeenta ya ayuha alladina amanu dadka muumininta ah la tulhukum yaani idin mashqulin amwaalukum xoolihiina walaa wilaadadu macruutin andi khillaa ilahi dhikrige sidiintiisa yaani idin ka mashqulin wa man yaf'al qafki samaydaalika arinka wa aruuti xoolaha ku mashqula fa ulaiika sumul khaasiruna kuwa khasariwa marka leeyahay aruuti xoolaha ineyu shuglin u jeedadu ma faraha ka qadama ee waxa way sharciyi ku dhaqanki aad ku dhaqmi lahaydeen hooga saara لكن ta xooluhu waa لكن dhaqi laakin hadda xoolahaagii tii aad u habteeno wax sadaqay iyo waxba ka bixin may aruurtaadeena aad ku faraxdo tiina aad do ad wax walba u sameeyso wax ay doonaan aad u sameeyso waata la sheegay ee لا تلهكم يأني إذن شغلاً، أموالكم عوليٌ ولا أولادكم عروتين عند ذكر الله. إله ذكره، ذكره إله واضع عضو دموي. ومن يفعل قفقيس ما يذالك أرنتها، وعروتي سكون مشغولة، عبادتك كم مشغولة. فولايكم أسموا الخاسرون كم خسارة وافقوا بخير. مما كي قاركي، رزقناك ما ندك من قبل أن يأتي أنتارو إما نن. أحدكم يمكن الموت جريذو إما أن، وفياقولوا مركا إلى ربي ربي جيوم، لولا آخر سنة هداي الدبديج الهاي إلى أجل المتقربن له، وفأصدق أصدق يسوع، وأكون أنا هذا منصة الحينة، وحال يدي، وروح أنا ذي ستة وح كبي، هذا دتك الزكاة يوحى سو كله، ما أنا يوحى ليدي، منك أنت حدك ninka zakal ugu leeyahay zakadi bixin way wa mid ka midka qowmomo Ilaahay u celiyay waxba aan saada qaysan ninka Abdullah ibn Abbas markuu sida ku fasirey yahay ninka zakada bixin way kaaji waye xoolahi تزقناكم عندكم أرزقني من قبل أن يأتي من تانو إيمانن يمكن الموت والجرو إيمانن وفياقولون هذه المركب ربي ربي جيوب لولا آخر ثاني هداذ يدب دجيلهيد إلى أجيال المدى قريبن أدو وفأسدقة أصدقة يستو أوافقونا هذا منصال من قبل أن يأتي أحدكم استدقتها الله هدير من قبل أن أحدكم Intu tu u yimid koor saasay kala ka intaan u yimanin saasaa wanaagsa walañ yu'akhkhiru llahu allama yudbigayo nafsan nafna idha wallahu bima روحو في <تصفيق> دهره روحنا اجسس دافي ما هي ترام بو يلان بو روحها روح الله ألا دبغ ما ينفس النفس اذا جاء جولها وقت غادي ماكو يمادو والله الله خبير واج هي بما تعملون وحال عمل لا